وَيَكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَ رَبّي إِنّي أَخَافُ أَن يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 واوبرئ الاكمها والابرص واحي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لایه لكم ان كنتم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 هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ كَلَّا مَا أَحْسَنَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرُ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحوارنون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون